ولقد ذرَّنَ لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوبٌ لا يفقهون بها لهم قلوبٌ لا يفقهون بها ولهم أعيونٌ لا يبصرون 117. ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون